book 2 قرأ ت لقد قرأت للتو لقد قرأت ير لقد قرأت كل الرواية لقد قرأت كل الرواية رك فهم فهم. Rozumel som lakad fahimtu tu je tau pochopil som celý text lakad fahimtu tu kul nos fahimtu fehem tú kul el nos odpovedať odpovedal som. لقد أجبت للتو لقد أجبت أتبع لك لقد أجبت على كل الأسئلة لقد أجبت على كل الأسئلة أعلم هذا أعلم هذا لقد علمت هذا للتو أنا أعلم هذا مت هذا ن صمت أنا أكتب هذا لقد كتبت هذا للتو أنا اكتب هذا لقد كتبت هذا أنا أسمع هذا لقد سمعت هذا للتو أنا أسم هذا؟ لقد سمعت هذا. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. انا أحضر هذا. لقد احضرت هذا. донесєм то. بهذا. لقد اتيت بهذا للتو انا اتي بهذا لقد أتيت بهذا كوبيمتو كوبيل سومتو انا اشتري هذا لقد اشتريت هذا للتو انا أشتري هذا لقد اشتريت هذا اوتشاكافامتو الص أنا أتوقع هذا لقد توقعت هذا للتو أنا أتوقع هذا لقد توقعت هذا مت للص أ أشرح هذا لقد شحت هذا للتو أنا أشرح هذا لقد شحت هذا. بزنامتو. بزنامتو. أنا أعرف هذا، لقد عرفت هذا للتو أنا أعرف هذا، لقد عرفت هذا